ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم ومشكوك فيه الشعار المرفوع الآن الشعب يريد إسقاط الشعب الشعب يشكك في الشعب حتى أصبحنا نشك في كل أحد ولا نثق في أي أحد وإذا تكلم أي إنسان ها عاوز إيه أصد إيه نيته إيه لا دنيت كذا وصار الاتهام للنيات وللمقاصد